بسم الله الرحمن الرحيم يصر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم محمد بن عبد الكريم حفظه الله وراء أن يقدم لكم آل المادة والتي هي بعنوان الدرس الأول لمادة وصول الحق في الدورة وراء القرار لمسجد الشهيد في عام عربين وعشرين والتي اقابتها مؤسسة الحرمية الخيرية لطلاب مجالك مادة طفول حتى لا يدركنا الزمن مادة سهلة وشيقة والطالب في مادتين يعني افضل حنتلم باللغة العامية صبع. في مادتين الطالب يمكن انه الخافرين يقول افعب المواد قالوا أجيلة أول ما ما يرفع من هذا آل العلم علم الفرايب ويخاف من هذه المواد لكن هي مواد سهلة ومواد مفاتيح لعلوم الفهم وتسمى علوم الآلة تسمى يعني مادة علم فوليش من علوم الآلة علوم الآلة تنفع علم فوليش وهذه العلوم هي مفاتيح لعلم الفهم. ومادة تولجق مادة قجيمة نشأت بنشأة التسريع الإسلامي نشأت بنشأة على الإسلامي منذ الوحي وكثير من الكتاب والباحثين يظهون أن علم تولجق أول ما جاء في الغرن الثالث لأن أول من كتب في علم تولجق هو محمد بن جريس عليه رحمة الله في كتابه أبي عندما طلب منه عبد الرحمن بن مهدي عليها رحمة الله ليكتب له جملا في الناسق والمنشوق والمجمل والمقيد والمطلق فكتب كتابه اكسالة اول الكتابات كانت في علم فولا هي هو كتابة اكسالة للعالم الجليل محمد بن بريف التافعي المطلق لكن الكتابة في علم فولا الشق تأخرت او ما يسمى بالتدوين تأخر عن بداية تعطيل علم أفول الشق رسائل مكتوبة في الجامعات في مزرمان وتغيرها عن علم أفول قبل التدوين قبل التدوين يعني قبل أن يكتب يعني كعلم ويسطر في الكتب وتقول له مناهي وكذا كان موجود آآ في آآ الوحي كما كان في الكتاب العزيز أو في السنة المباهرة كما سيأتينا إن شاء الله جل الله علم وفول حقيقة كثير من الناس يستشكل هذا العلم وهو علم نفتاح لغيره من العلوم ومن لم يتعلم علم وفول الشق أنا في لا يجوز له أن يفكي في الله البتة في أي مسألة ليه لأنه علم وفول هو مبني على علم وفول الجين. وعامة من في علم خلجق قد تؤثر مذاهبه تؤثر المذاهب الفلسفية والمناهج الكلامية على طريقة كتابته ولذلك أبرازي رحمه الله صاحب المحفول له كلمة جميلة قال لقد تأمنت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي قليلا ووجدت خير القرصي طريقة الكتاب والسنة اقرأ في الاخبات على العرش استوى واثبتها واخرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فامك المثلية ومن جرب تجربتي يعرف كما انتو حتظل طوال تدريد هذا مشاهدين جلاسك وانا لا ضبيط من الغاي هذا ولا انتو شيء فمن حتى انبهكم الكلام اللي بقوله ده كله فتذبو فالنوينتوا في الجامعات كلهم طلاب جامعات وبتعرفوا كيف الواحد المعلومة الجديدة عليه ويدوينه المعلومة اللي عنده ما في حاجة لينه بخصها السرر فمدرينه بتعينه لي من غير كتابه بعدين تقول الأستاذ ما جاب له مرخص والأستاذ جاب لنا الامتحان وما في كلام زي فالغازي عليها رحمة الله قال هذه المقولة ونقلها صاحب الصحاوية لأنه هو تخلف في هذه المناهج كذلك من قبله الغزالي رحمه الله وكان مظهارا في علم فريتك فتدرج من الباطنية من الفلسفة الى الباطنية الى الغوفية الى حتى قال توفي وفح البخاري على حضره وقال كلمة جميلة علم الكلام قال وعلم الكلام كلح من جمل غسط على جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سنين فينتقل وهذا الحديث هو قطع من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث يسمى عند البخاري حديث من زرع. ونقل محمد الغزالي أو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله نقل هذا المقطع إلى علم الكلم من هنا نعلم أن الكتاب أو الباحثين أو المؤلفين في علم أصول الجرس اختلفت مشاربهم في أصول الجين فنعتك ذلك على علم وفول الفقر. ومن هنا تعلم يا طالب العلم إذا أردت أن تتعلم وفول الفقر فلا بد لك من محترزات المحترز الأول إنك تعرف مناهج المؤلفين في وفول الفقر مناهج المؤلفين في وفول الفقر المنهج الأول في وفول الفقر هو ما يسمى بمدرسة الحنفية ما يسمى بمدرسة الحنفية، ومدرسة الحنفية ثم بمجرة الحنفية، لأن الذين كتبوا في أفوص الشيخ كانوا إحنا، وأول من كتب بعد الشافعية او بعد الشافعية على نص أفوص الشيخ مسؤول الحنفية، فأبو الحزن الشرخي رحمه الله من الحنفية والشرخي راح الأفوص الشرخي وغيره من العلماء الحنفيين. مدرسة الحنفية رتزت علم أفوليك على طريقه التصعيد على قول إمام الحنفية أبو حنيفة النعمان عليه رفض الله المتوفى عام 105 يعني بيجيبوا كلام شيخ ويقعدوا عليه ويطلعوا منه شنو يطلعوا منه أفول يطلعوا منه أفول على كلام الشيخ واضح مدرسة الحنفي اعتمدت على أقوال الإمام أبي حنيفة النعمان، وقعدت القواعد الأفولية أو القواعد الأفولية بناء على أقوال أبي حنيفة النعمان. جاءت المدرسة الثانية هي مدرسة الشافعية، وتسمى مدرسة الشافعية ومدرسة الجمهور ومدرسة الشافعية إنبنت على أصول الأدلة الكتاب العزيز السنة الاجماع الخيار جعلت هذه الوصول على اختلاف في وصول في وصول التشريع او في وصول هذه المذاهب، ثم استقرجت من هذه الوصول صواعب بنت عليها الفروع الشفية يرجع المدرسة المنضبط عند نياته مدرسة الجمهور وعندما اقول مدرسة الجمهور تسمى الشافعية لأن اول من كتب فيها الشافعية، لكن المالكية معهم والأنابله معاهم فهي فريحة في كتابة. عشان لو من تعرف إنه المحفوظ ده كتب على طريقة الجمهور. ولو من تجي تقرأ أصول السبخي، تعرف أن أو أصول السبخي تعرف أن هذا الكتاب كتب على طريقة منه، طريقة الحنفية. الشيء الثاني دو ناس جمع بين الطريقتين والطريقة التي جمع بينها هي جن هي الجمع بين طريقة الجمهور وطريقة الثالثية. فوكتب فيها بجع النظام، بجع النظام. لساعات الحنفي. واحدة من ساعات الحنفي كتب كتاب ثمّاه بديع النظام في الجامعة بين كتابي البلزوي والأحكام. كتاب البلزوي وكتاب الأحكام الآن برحمة الله كتاب البلزوي على طريقة الحنفية وكتاب الأحكام على طريقة الجمهور جمع بين هاتين الطريقتين. وجاء من بعدهم الشوكاني عليه رحمة الله في إنشاء الفحول وجاء من بعدهم الشنقيط عليه رحمة الله في المذكرة وساروا على النسق بين الجمع بين طيب الطريقة آ... آ... علم أفول الشق لو نظرنا إليه علما على هذا العلم لا عرفناه أو كما عرفه الآمج عليه رحمة الله قال علم أفول الشق هو معرفة الأدلة إجمالا وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة وحال المستفيد معرفة الأدلة إجمالا كيفية الاستفادة من هذه الأدلة وحال المستفيد ذا التعريف الجرى عليه الذي جرى عليه الآن برحمة الله وجمع بعض العلماء عرفوا فل الفقه باعتباره مركبا عن الأول اعتباري علما الأول اعتباري تعريف اعتباري علمة التعريض الثاني بارتباله مركبا مركب يعني من افول زي السق مركب من شنو من افول زي السق فعرفوا الافول ثم عرفوا السق ثم جمعوا الافول الى الجق فتعرفوا افول فقالوا الافول جمع اصل والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره الأصل في اللغة هو الشيء الذي يبنى عليه خيره والفرع هو ما بني على غيره ومنه قول جل وعلا قصمها ثابت وفرها في السماء والأفول تعلو والفروع تنزل الأفون تعلو والفروع تنزل ولذلك عندما يقال في الفرائد أبو الأب وإن على بمعض الزكور يعني أفول وابن الابن وان نزل في محض الذكور يعني شنو؟ يعني لاك خيب الاصل في اصطلاح رحمهم الله والصلاح يعني شنو؟ يعني اصطلاح دائما هو ما تعارف عليه اهل كل فن في فنهم يعني تيجوا الوسولين يخدتم الصلاحات زي ما تيجوا ناتا الحندس يخدتم الصلاحات لفطياضيات يخدتم الصلاحات لا سنح له يقدم صراحه يعني ابن ولق المنجث الالفيه قال كلامنا لفظ مفيد ستح اسم وفعل ثم حرف نكلي يعني الكلام عندنا نحن النحويين هو اي كلام المفيد فايده يحصل السكوت عليه لفظ لحنه لو جه واحد ثاني عرض الكلام ده باي تعريف ثاني من المتكلمين من الوفولين من الفقهاء ما بنقول له جيت ما تعرف في ده لا بحث اصطلاحي ولذلك يقال لا مشاحة في الصلح لو ساحة في الصلح يعني ما بيتنازع فيه إذا اصلح كده ليه ودم اصلح كده ليه طيب الأصول لمن جو يعبيه أصول الشيء قالوا الأصل يطلق على ثلاث معاني المعنى الأول يطلق الأصل ويراد به الكتاب والسنة فتقول الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ولا أصل أصول ما فيش مفهوم ويطلق الأصل ويراد به الدليل، فتقول أصل هذه المسألة حوله جل وعلا وأقيم الصلاة يعني دليلها يطلق الأصل ويراد به الكتاب والسنة ويراد به الدليل ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة قاعدة مستمرة كأن تقول الأصل في الأشياء الإباحة والعقل في الأضراع التحرير والعقل في المنازع الحلف يعني القاعدة المستمرة أن العقل الأشياء شنو اللي بحر ذا يعني حتى عطيل العقل يطلق ويُراد به الكتاب والسنة ويطلق ويُراد به الجليل ويطلق ويُراد به القاعدة المستمرة جل الجحذات ما عرفوا اصل براو ما شنو شطر قول الفتح قالوا الفقه في اللغة هو الفهم الفقه في ال في اللغة هو الفهم قالوا الأم في اللغة هو الفهم وكذا اللغة الفهم الكبير الفهم الكبير لأنه مضطع وماذا صاره وصوته وصوت يعني في Haluamme tehdä asiaa niin, että aina onnistumme ja joitain, vaan puutteellisempiin, vaan he ovat tekevän ساعدت في على هذه العادات على الجيش على أنا خليجي من الأشخاص أو من الجيل على طول على طول نمر بعيار ثقيل على طول يمكننا كتابة طول جامد يمكن أن يمدد الأمور كبيرة ويبقى على طول الأمور كبيرة يمكن أن تكون أمور كبيرة بحيث نصل عالي النواحين هذا. Jätä jääneet asiaa huomaamaan, jätä huomaamaan, huomaamaan,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 كما هو فكون في الشجاعه التي تض الله في العلم اكيد متوقع نقول يعني تعالى هذا هو الشيء من النظريه غير النظر يعني على اللي ما لو كان او اكيد اهميه وده بس في اصاحه عشان في ترى واحد اصاحه مش امان عشان في الاثنين في الهاب دي عالم ومظره جاي متها والله نور ليه انا اللي بعملوا التعاون لكن أنه أفضل كان ان الارض اغرقت الدنيا من على حوض يوم وليله ديني شركه دينيه وقت انتم في الكعبه ليه والشوق والشوق في عين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 هو هذا اللي بيعمله حد الطعام فشي ما في جو واضح واضح بالنقره هذا Never <laughs> الديالوغ مع النص فحال النص في اصدارات الدراسات المصدرات لو طالبوا الوقت التاريخي للوثائق التاريخيه ويقال والراوي في الكتابه الاولى ابتدائيين في جمله في كتابات وروايات مع اطلعوا على كتابه الحديث اشار الى رقم 9 يقول ان اذا تعرض في طاعات وتشكل على شكل هيكل مترابط داخل الخليه تطورات داخليه فالشروط بعده تتطور اكثر وتخضع للضغط والظروف على أن الأمر الواحد في اضافة حدالة قوم بجرابة ومسائل المتربة عن سرطة الوجب العديد في اضافة حدالة قوم ووجب الحديد كذلك لا في لا تحياسيه لا تحياسي الواحد لا تحياسي الواحد الذي الله حي ولا كل الله حي ربنا الله كيف وهو حد عاد اللي له اكثر كلام كده يعني <ضيحنا> <paForce> <Skill. usur> <لعظة> لا يذكره يانم ولا يعلمه لاحظته يعني وممكن اقول يعني في الكلام في الجنه العلى وانما لسفه لسفه وربعه يشطاب مش متخيل عندما اي ارقام في الاسلام جميع جميع هو المجمع تقول اعطموا بشريكة عدنا ويقول لألخابك عدنا زرنا فالله اخير ومن المجمع أولا من المجمع تأكيد من المبارات تبني أبعاد رجل ونعرض عنكم قالوا ان احنا في العاب فالاحسن كثير لازم كل واحد فيكم هو احتفال حقيقي في خير او نفي مو عندي كل الكف ثاني او كل حقيقي لا احنا بنقول لكم تقول في كامل مشروع حقوق الانسان حقوق الاعراق دول انهم رؤى واحده في الدنيا اننا نقول على حقوق الانسان الدراما والمسرح فن كان على احضان الانسان داعت على الجاهه ولا ولا شيء ولا, ولا شيء في الحضاره في حاله هيك في هيك ها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 ليعطوا على بعض المجدد لكن يجب هنا برسولية من الغلام على الأعيان الغالثة في الأعيام طائمة وفي الأعيام في الأعيام مواحة تبقي يجبين في, في التلاف على الأعيان وذا حسنا في قبل المجدد الحاكم الفارسي خالي حوالق الحكي وهو الحاكم الفارسي الحاكم الفارسي لحوالق الحكي الحوالق الحكي من الحكي كان البجنون ومتاجعوا الاحجام وذلك مقتضعوا مازموا مازموك فهو عنه لكن بعض الكلمة يقولوا حضرنا من قناة الاول من قبل الجننيج لذلك عشرين كيزا بيطرة وقال بعضين الحكومة الله <تصلح> جاهدوا من قبل على لكم هذا ما بيقوله <تصفيق> هذا هو ما ينام على فوقي لأنه في الله وذلك من الله فالله هو الذي يغفر لك فالله هو كل جميل وكل من في ولا ولا فتعيش. ولا فتعيش على الامر لكن 2000000 والهام الرحيم يسلكهم الاسر ولاي رحيم الله hän on naha, joten hän on hyvä. Hän ei ole mahdollinen. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on حتى هذا قدس من افضل التقاويم والتجرب كان الصرا ما يقوم فان تام لا سيما في العلوم دي اما المخاض والرقيه والتشيخ والافكار في من هل معك يا عالم الذكيه بالشيخ طه هو الصدق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله عن وطلب هو الشرط فالانصراف صح و هو قد في قوم على وجه الاستعاده وما بقينا كيفما في فهذا قلت لذلك للطوك اللي في جمع عم والطلق من كيف حسن وعلى كمع ايه تأذن نبتين يا بليه هذنبت بجيب هو هذنبت شيء مع عزن فعزة هذنبت وده هو واضح جماع طالع الله What's up with clear is nothing. What's up completely? Our technique has that feel what we don't know. I just know my Cop. Take some other kinds. Well like it was like for it. No that تم تسليل من تسليل تسليل من ما يستطع الله في العالم انا حترطتني مع معنى ومساكين وماذا بنيش او تبقى او تبقى او تبقى او تبقى او في او ملنمشي وقتها تحمي الكون او قياد اعرض ديش باورة تحليل هل ما اجل تلك كله ليه من أجل علاجه منه، علاجنا الكبرى، أي عندما نقوم بعمل علاج عام للعام يوم صلاة، ويجدو صعوبة، وتحت الاحتفاظ بجدول جلدي آخر، لا ما شاء الله، شو فينا سنرينا؟ أوه، ليش؟ كل أو لكنيرة أخرى، تقول لي ايام الضغط شفتوا معايا على الجامع سواء في الطاوله تتابعوا تعالوا الحقي لا اهم الايام والله تعبت يومي فاحس مع انه اكثر فايمه فاستحكروه اليوم العاشر على طول كده في المدى كان من يظن ان هو يطبع عيشه والبعثه ان يكون ذا قيمه منحرفه هي العربيه هذا تغيير في ارتفاعها وشكلها تغييرا على المنطقه يعني قيمه ما لا ja ja he päätyvät, jotta he mahdollistavat mutta, että he saavat, jotta he saavat, että he saavat, että he كتاب فيه مؤاخذات ودي علامات السبب في هذا علامات في شيء طبعا صحيح لا هل يمكن ان تنزيل الجنس عن كبير سمع الضواراتي مستفيد جاء هو راحت تسميه في الضواراتيين لأنه قيوف الثلاثي في الضواراتيين جاء وقشني للسلسة وفي الضوارات وجاء على الضوارات على الضواراتي Yes, no on is you up and نعم، تقبل تغذيات أخوانكم، يمُقِع ربيعة الشيخ. الدكتور عبد الكريم, عبد الكريم محمد بن عبد الكريم، عافِضه الله ورعاه، ولا تنسونا من دعائكم والسلام.